فإن العقيدة التي تسمى بالعقيدة الواسطية من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللبض ودقة في العبارة وسبب تسمية هذه العقيدة بالواسطية كما قال مصنفها شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى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 الدين والعلم أي وم الدين والعلم وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت فكتبت له هذه العقيدة وانا قاعد بعد العصر وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما فهذا سبب تسمية هذه العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سبب تسميتها بالعقيدة الواسطية قال شيخ الإسلام رحمه الله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 فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعادل ثلث القرآن حيث يقول سبحانه قل هو الله أحد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 رحمه الله تعالى كان قد وصل فيما ذكرنا من شرحه رحمة الله عليه إلى هذا الموضع من هذه العقيدة المباركة ومضى الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في بيان من عليه أعظم آية من آيات الله فبارك وتعالى وهي آية الكرسي من حكم بالغات ومعه وعظوات عظيمات ومنطوت عليه هذه الآية العظيمة وهي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا منطوت عليه من تقرير اعتقاد أهل السنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات ولأجل ذلك ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع من سياق ما ذكر من العقيدة التي كتبها رحمة الله عليه فوصل الشيخ الشرحمه الله تعالى إلى قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما أي ولا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض وكرثه الأمر كرثا اشتد عليه وبلغ منه المشقة وهذه الصفات المنثية إنما تساق من أجل الدلالة على صفات ثبوتية فقوله جلت قدرته ولا يؤده حفظهما يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض هذه من الصفات المنفية والصفة الثبوتية التي يدل عليها هذا النفع هي كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة ومن المعلوم عند أهل السنة أن الله تبارك وتعالى جمع فيما وصف وسم به نفسه بين النفي والإثبات فأثبت الله رب العالمين لنفسه من الصفات ما دلنا عليه القرآن العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين لنا ربنا تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه من الصفات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس الغرض من ذكر ما نفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات مجرد ومحض النفي فإن النفي لا يعد كمالا وليس النفي بشيء فضلا عن أن يكون كمالا يتصف به الله تبارك وتعالى فما نفاه ربنا تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الغرض من النافع لتلك الصفات التي نفاها ربنا تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثبات كمال الضبط. فالنافع إنما يساق من أجل إثبات كمال الضبط. وهذه الصفة من الصفات المنفية ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثخله جلت قدرته حفظ السماوات والأرض لماذا لمجرد أن حفظ السماوات والأرض لا يثقله جلت قدرته ولا يشد عليه ولا يبلغ منه المشقة حاشا وكل وإنما تنفى هذه الصفة من أجل تقرير الصفة المثبتة وهي كمال الضد وهو كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة ولا يؤوده حفظهما ثم قال ربنا جلت قدرته وهو العلي العظيم وهو العلي فجملة طرفاها معرفتان بمعرفتين جملة طرفاها معرفتان تفيد الحصر هو العلي فلا علي إلا هو هو وحده العلي فالجملة التي تأتي على هذا النحو ويكون طرفاها معرفتين فكذلك جملة طرفاها معرفتان تفيد الحصر هو العلي هو ضمير وهو من أنواع المعارف العلي اسم معرف بالالف واللام وهو من أنواع المعارف فهاتان معرفتان جملة طرفاها معرفتان تفيد الحصر هو العلي هو وحده العلي أي ذو العلو المطلق وأما العلو المقيد فهو للآدميين قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أي على الكفار لا مطلقا لكن العلو المطلق لله عز وجل وحده فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء فقوله جلت قدرته وهو العلي العظيم أتى بهذه الجملة وطرفاها معرفتان بإفادة الحص فأثبت لنفسه تبارك وتعالى العلو المطلق والعلو المطلق لله رب العالمين وحده وأما العلو المقيد فإنه يكون للآدمين فما في قوله تعالى ولا تفنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي أنتم الأعلون على الكفار لا مطلق العلو المطلق لله رب العالمين العلي على وزن فعيل وهي صفة مشبهة لأن علوه عز وجل لازم لذاته والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل طارئ حادث يمكن زواله والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف الصفة المشبهة هي صفة المشبهة باسم الفاعل هي صفة تأخذ من الفعل اللازم وقد تصاغ أيضا من المتعد صوغا سماعيا وأما قياسيا فلا تأتي الصفة المشبهة باسم الفاعل إلا من الفعل اللازم مثل رحيم عليم للدلالة على معنى قائم بالموصوف بها على وجه الثبوت لا على وجه الحدوث فما تقول حسن وكريم وتقول أسود وأكحل ولا زمان لها الصفة المشبهة باسم الفاعل لا زمان لها، لأنها تدل على صفات ثابتة والذي يتطلب الزمان هو الصفات العارضة ومن الفروق أيضا بين الصفة المشبهة باسم الفاعل واسم الفاعل حدوث اسم الفاعل في أحد الأزمنة وأما الصفة المشبهة باسم الفاعل فإنها للمعنى الدائم الحاضر وهي تصاغ من الفعل اللازم قياسا ولا تصاغ من الفعل المتعدي إلا سماعا الفعل اللازم هو الفعل الذي يلزم فاعله لا يتعداه وأما الفعل المتعد فهو الذي يتعدى فاعله إلى مفعول به قد يتعدى إلى مفعول به واحد وقد يتعدى إلى مفعولين وقد يتعدى إلى ثلاثة مفعيل الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة تؤخذ من الفعل اللازم تصاغ من المتعدي صوغا سماعيا يأتي بالسماع عن العرب تكون لازمة للموصوف لا ينفق عنها الموصوف فقول الله دل على وعلا العلي على وزن فعيل صفة مشبهة باسم الفاعل للدلالة على أن علو الله تبارك وتعالى من صفات ذاته جل وعلا هذه الصفة لا تنفق عن الذات أبدا علو الله جل على قسمان علو ذات وعلو صفات فأما علو الذات فإن معناه أنه سبحانه فوق كل شيء بذاته ليس فوقه شيء وليس حذاءه شيء وأما علو الصفات فهو ما دل عليه قوله تعالى ولله المثل الأعلى يعني أن صفاته كلها عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولله المثل الأعلى فهذا يدل على علو الصفات ربنا جل وعلا وعلو ربنا تبارك وتعالى علو ذات وعلو صفات وعلو قهر كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا وهذا من أهم ما ينبغي أن يعتقده المسلم في ربه جل وعلا فهذا أمر جليل جدا ضل فيه فريقان من الضلال فأما أحد هذين الفريقين فإنه قال إن الله تبارك وتعالى ليست له صفة العلوم فجعلوا الله تبارك وتعالى حالا في كل مكان وقالوا إن الله رب العالمين حل بذاته في كل مكان وفريق آخر من الضلال وهؤلاء لم يثبتوا لله تبارك وتعالى هذه الصفة على هذا النحو الذي أثبته الله رب العالمين لنفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأول صفات الله تبارك وتعالى يغلون في التنزيه بزعمهم حتى عبدوا عدما فلم يثبتوا لله رب العالمين صفة علو الذات ولم يثبتوا لله رب العالمين الفوقيه ولم يثبتوا لله رب العالمين سواء على عرشه ليس داخلا في خلقه وليس بشيء من خلقه بداخل فيه تبارك وتعالى فقالوا ليس أمام ولا وراء وليس أمين ولا شمال وليس فوق ولا تحت وليس بمتصل ولا منفصل وليس بداخل العالم وليس بخارجه فعبدوا عدمه لأنك إن أردت أن تصف العدم بشيء فلن تصفه بوصف كمثل هذا الوصف فأما أحد الفريقين فإنه جعل الله تبارك وتعالى حالا في جميع مخلوقاته وفي جميع الأمثلة وأما الفريق الثاني فإنه يدعي تنزيه الرب جل وعلا فلم يثبت لله رب العالمين علوا لم يثبت لله علو الذات ولم يثبت لله تبارك وتعالى فوقية ولم يثبت لله جلت قدرته استواء على عرشه وغلا في التنزيه بزعمه وحينئذ كان عابدا عدم فالأولون عبدوا صنما والآخرون عبدوا عدم كما سيأتي ذلك بشرحه إن شاء الله رب العالمين وهو العلي صفة مشبه تدل على أن الوصف لا ينفك عن الموصوف فعلو ربنا تبارك وتعالى علو ذات وعلو صفات وعلو قهر وهو العلي العظيم العظيم أيضا صفة مشبهة باسم الفاء ومعناها ذو العظمة وهي القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من مدلول هذه الكلم فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا بيان وهذه الآية تتضمن من أسماء الله تبارك وتعالى خمسة آية الكرسي فتتضمن خمسة أسماء لله تبارك وتعالى وهي الله والحي والقيوم والعلي والعظيم وتتضمن من صفات الله رب العالمين ستا وعشرين صفة منها خمس صفات تضمنتها هذه الأسماء لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى يتضمن صفة من صفات الله رب العالمين ومن مقتضيات ومن متممات بل ومن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسن أن تؤمن بثبوت الاسم لله رب العالم وأن تؤمن بما دل عليه الاسم من صفة وأن تؤمن إذا كان الاسم مشتقا من فعل متعد أن تؤمن بمقتضى ذلك الاسم فتؤمن باسمه تعالى المحيي وأنه ثابت لله رب العالمين وتؤمن بما دل عليه الاسم من صفه وهي صفة الإحياء لله رب العالمين وهو الذي يحيي الموات وهو الذي يفلع الحياة ويعطي الحياة للأحياء وتؤمن بتعدي تلك الصفة إلى ما يحييه الله رب العالمين من الموات. فهذا هو الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسن فعندنا خمس صفات فضمنتها الأسماء التي ذكرها الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة الله الحي القيوم العلي العظيم السادسة من الصفات التي ذلت عليها هذه الآية انفراده سبحانه وتعالى بالألوهية لا إله إلا هو فدلنا على انفراده بالألوهية فهذه من صفات وانتفاء السنة والنوم في حقه فهذه صفة منفية وذلك لتمال حياته وقيوميته ومن صفاته التي دلت عليها الآية عموم ملكه لقوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض الاختصاص واقع ها هنا لتقديم ما حقه التأخير وهو الخبر الجار والمجرور إذ قدم على المبتدأ وهو ما وما أتت لغير العاقل لكي تدل على الأعيان والأحوال وأيضا مما دل على العموم ما هذه فهي منصيغ العموم فدل على عموم ملكه بقوله له ما في السماوات وما في الارض وكذلك انفراد الله عز وجل بالملك ونخذه من تقديم الخبر فدل على الحصر له ما في السماوات وما في الارض فتقديم ما حقه التأخير دل على الحصر فدل على انفراد الله عز وجل بالملك وأما الصفة العاشرة التي دلت الآية على اقتصاف الله تبارك وتعالى بها في قوة السلطان وكماله لقوله جلت قدرته من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وذلك لكمال سلطانه تبارك وتعالى وأما الحاديات عشرة فإثبات العندية يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده فإثبات العندية وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان وفيه الرد على الحلولية وأما الثانية عشرة فإثبات الإذن من قوله إلا بإذنه وأما الصفة الثالثة عشرة فعموم علم الله تعالى لقوله جل قدرته يعلم ما بين أيديهم يعني مما يستقبلون في مستقبل الأزمال وما خلفهم مما كان من ماضيهم فيعلم الله تبارك وتعالى ذلك كله فيدل ذلك على أموم علم الله تعالى والرابعة عشرة والخامسة عشرة من الصفات التي دلت عليها الآية لله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى لقوله وما خلفه ولا يجهل ما يستقبل لقوله ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم هذا ما يستقبل لا يجهله سبحانه وما خلفهم يعني ما مضى من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم فلا ينساه جلت قدرة وأما سادسة عشرة من صفاته فتمال عظمة الله لعجز الخلق عن الإحاطة به وأما السابعة عشرة فإثبات المشيئة لقوله تبارك وتعالى إلا بما شاء وأما الثامنة عشرة فإثبات الكرسي وهو موضع القدمين كما قرر ذلك علماء أهل السنة من المحطقين رحمة الله عليهم أجمعين وأما التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون من الصفات فإثبات العظمة والقوة والقدرة بقوله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض يعني عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق فإذا كان الكرسي قد واسع وأحاط بالسماوات والأرض وما السماوات والأرض في الكرسي وبجانبه إلا كحلقة في فلاه وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاه وهذا هو الحديث المرفوع الوحيد الذي صح في صفة العرش كما قال الشيخ العلامة الإمام الشيخ ناصر رحمة الله عليه وأما الصفات الثانية والثالثة والرابعة والعشرون فكمال علمه ورحمته وحفظه من قوله تعالى ولا يؤده حفظهما وأما الخامسة والعشرون من الصفات التي أثبتتها آيات الكرسي لله جل وعلا فإثبات علو الله رب العالمين لقوله تعالى وهو العلي ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية من الصفات الأزلية الأبدية فما أثبت الباري تعالى لنفسه أو المصطفان بديه لا نتوقف كما جاء بلا كيف ومثل لربنا ومن غير تعطيل ولسنا نحرف فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فما أثبت الباري تعالى لنفسه أو المصطفى أي وما أثبته المصطفى لربه جل وعلا نبديه لا نتوقف كما جاء بلا كيف ولا مثل لربنا كما جاء بلا كيف يعني بلا تكيف ومثل ولا تمثيل لربنا ومن غير تعطيل ولسنا نحرف ولا تعطيل ولا تحريف فما أثبت الباري تعالى لنفسه أو المصطفان بديه لا نتوقف كما جاء بلا كيف ومثل لربنا ومن غير تعطيل ولسنا نحرف علو الذات فونه تعالى فوق جميع خلقه مستويا على عرشه فلله رب العالمين علو الذات أي هو جلت قدرته عالم على جميع خلقه هو تبارك وتعالى فوق جميع خلقه مستويا على عرشه بذاته وهو بائن من خلقه وقد أثبت الله رب العالمين لنفسه صفة الاستواء في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبديه وله مع علو ذات علو القدر إذ كان كل ما يتصف به المخلوق من صفات الكمال مما يليق بالله تبارك وتعالى فالله رب العالمين أولى به كل ما كان صفة كمال للمخلوق مما يليق بالله رب العالمين أن يتصف به فهو لله رب العالمين وأولى أن يوصف به الله رب العالمين ولله رب العالمين من تلك الصفة أعلىها وغايتها فلله رب العالمين علو الذات وعلو الصفات له علو القدر وله جلت قدرته علو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القبير العلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجود فله علو الذات وله علو الصفات له علو القدر وله علو القهر خالف أهل السنة في ذلك طائفة طائفة قالوا إن الله بذاته في كل مكان وطائفة قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل بالعالم والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا بقوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه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 فيقولون على هذا ليس عالياً بذاته والعلو عند هؤلاء علو صفة وليس بعلو ذات من أين؟ يقولون من قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ومن قوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا أما الذين قالوا إنه لا يوصف بجهة فقالوا لأننا لو وصفناه بذلك لكان جسما والأجسام متمافلة وهذا يستلزم التمثيل وعلى هذا فننكر يقولون أن يكون في أي جه وهذه حجة الذين قالوا إن الله تبارك وتعالى ليس عاليا على خلقه بذاته وإنما له علو الصفات وليس له علو الذات وهؤلاء يقولون بفهم مغلوط في المعية إن قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنت وإن قول الله جل قدرته إلا هو معهم أينما كان يدل على ما صاروا إليه وهو أن الله بذاته في كل مكان زعموا فهذه حدة وأما الآخرون فأتوا بدليل عقلي زعموا فقالوا إن الله لا يوصف بجهل لما؟ يعني أننا لو وصفناه بذلك يزعموا لكان جسم والأجسام متماثلة وهذا يستلزم التمثيل فينفرون لذلك أن يكون في أي جهة والرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين الوجه الأول إبطال احتجاجهم والوجه الثاني إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة فتبطل احتجاجهم أولا ثم تثبت نقيض قولهم بالأدلة القاطعة الثانية لأنك يمكن أن تبطل احتجاجهم ولا تستطيع أن تثبت النقيض فغاية ما هنالك أن يكون لا لك ولا عليك ولكن اضطال احتجاجه ثم إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية هم يدعون أن المعية الثابته نافيه للفوقية ونافيه للعلو علو الذات لا وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه الوجه الأول وهو إبطال الاحتجاب تقول لمن زعم أن الله بذاته في كل مكان دعوات هذه دعوة باطلة يردها السمع والعقل معه أما السمع فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي الآية التي استدل بها من استدل على نفي علو الذات لا تدل على ما يقول لأن المعية لا تستلزم الحلول في المكان ألا ترى إلى قول العرب القمر معنا ومحله في السماء والقائل في الأرض يقول القائل القمر معنا أينما سرنا ويقول الرجل زوجتي معي وهي في المشرق، وهو في المغرب ويقول الضابط للجنود اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب في مكان المصاحب أبدا والمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه فنقول أحيانا هذا لبن معه ماء هذه المعية بهذه الإضافة اقتضت المخالطة هذا لبن معه ماء هذه الإضافة اقتضت المخالطة وهذه من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه وساقها في التدمريه إذ بين رحمه الله تعالى أن الإضافات مهمة جدا عند النظر في الصفات فإن الصفه تكون على حسب ما ومن تضاف إليه فأنت تقول نحن نستوي على ظهور الدواء وتقول استوت السفينة على الجوذي على الجبه والله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى فعلى حسب ما تضاف إليه الصفة يكون معناه هذا ما صاغه الشيخ أو ما هو قريب من صياغته رحمة الله عليه نقول الصفات على قدر الذوات هذا اختصار وتقريبا الصفات على قدر الذوات يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى المعي يتحدد معناه بحسب ما تضاف إليه تقول هذا لبن معه ما تقتضي المخالطة يقول الرجل متاعي معي وهو في بيته غير متصل به ويقول إذا حمل متاعه على عاتقه متاعي معي وهو متصل به فيقول ومتاعه في بيته متاعي معي يعني هو مما يثبت له المعيه بالنسبة لي ملكا وحيازة فأقول متاعي معي وهو منفصل عن إذ متاعه في بيت فإذا حمله على آتقه قال متاعي معي فتكون الإضافة هنا مفيدة للاتصال وأفادت قبل ذلك للانفصال وعندما تقول هذا لبن معه ماء هذا يفيد المخالطة فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة. فبهذا تقول معية الله عز وجل لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى تسار صفاته فهي معية تامة حقيقية لكن هو في السماء يعني سبحانه وتعالى هو على عرشه بذاته بائن من خلقه ليس بداخل في خلقه وليس شيء من خلقه بداخل فيه سبحانه وتعالى فهذا دليل السماء أكبت الله رب العالمين لنفسه هذه الصفة الصفة تكون على قدر الإضافة الصفة تكون على قدر الموصوف، وكذلك في سائر الصفات في سائر النظائر. وأما الدليل العقلي الذي يدل على بطلان قول من يقول بأن المعية تقتضي الحلول فيقال له إذا قلت إن الله معك في كل مكان فهذا يلزم عليه لوازم باطلة فيلزم عليه أولا إما التعدد أو التجزؤ وهذا لازم باطل بلا شك يلزم من يقول إن الله في كل مكان أن يكون متعددا إذا يحل بذاته في كل مكان أو يكون متجزئا إذا لم يكن متعددا وكان في كل مكان يكون متجزئا وإذا لم يكن متعددا بد من إثبات التجزؤ وإذا ما قلت لا لا نسبت التجزؤ إذا أنت تثبت التعدد إذا قلت إنه بذاته في كل مكان فهذا لازم باطل بلا شك وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوء إذا فهذا قول باطل ثانيا تقول إذا قلت إنه معك في الأمكنة لازم أن يزداد بزيادة الناس وينقص بنقص الناس وهذا لازم باطل وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوء ثالثا يلزم على ذلك أن تنزهه عن المواضع القذرة لأنك تقول الحش مكان فهل هو بذاته في الحش؟ أرحام النساء ما بين الفرث والدم مكان هل هو كذلك؟ بذاته سبحانه فأنت لا تنزهه إذن عن المواضع القذرة إن قلت إنه يحل بذاته في كل مكان فإذا قل إن الله معك وأنت في الخلاء فهذا يكون أعظم قدح في الله عز وجل فتبين بهذا أن قولهم مناث للسمع ومناث للعقل أيضا وأن القرآن لا يدل عليه بأي وجه من وجوه الدلالات لا دلالة المطابقة ولا دلالة التضمن ولا دلالة اللزوم أبدا وأما الآخرون الأولون الذين يقولون إنه يلزم علينا من الأخذ بما مر من إثبات المعية في قول ربنا جل في قدرته إلا هو معهم أينما كان وفي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم يلزم حينئذ أن يكون بذاته في كل مكان ومر نقض قولهم الذين يقولون إن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحر ولا في العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل هؤلاء تقول لهم أولا إن نفيكم للجهة يستلزم نفيا الرب عز وجل في هذا نظر لا بد أن ينظر فيه في قول الشيخ رحمة الله عليه لماذا لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال إنما جاء عن السلف من كلامهم في الأسماء والصفات مما دل عليه الكتاب والسنة يقبل جميعه ولا يرد منه شيء وأما ما تكلم فيه الناس مما فيه التنازع فيقال ما المراد مما تقول وتكلم عن الجهة رحمة الله عليه فاستخدمها الشيخ الشارح هنا من غير تفصيل استخدمها الشيخ الشارح من غير تفصيل لا يعيبه لأنه يريد المعنى الصحيح ولكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال الجهة والفوقية مما نطق به المتأخرون ولم يكن مما نطق به السلف المتقدمون فإذا جاء مثل ذلك وهذا ذكره في التدمرية رحمة الله عليه وقد مر معنا في الشرح والتقرير عندما كنا نعالج ونعاني شرح وتقرير التدمرية لشيخ الإسلام فقد مر قوله أن ما أتى عن الخلف أو ما أتى عن المتأخرين من أمثال هذه الألفاظ فينبغي فيها التفصيل وينبغي فيها الاستفصال فتقول ما تريد بالجه فإن أراد معنا صحيحا يشهد له الكتاب والسنة وأقوال السلف فحينئذ نقبل ما قال وإن كان قد أتى بمعنى يتجافى مع الكتاب والسنة وأقوال السلف المتقدمين فحينئذ يرد وضرب المثل بالجهد. يقول الشيخ الشارع رحمة الله عليه إن نفيكم للجهة يسلزم نفي الرب عز وجل ولكن يقال لمن قال بلغض الجهة وهو مما لم ينطق به الكتاب ولا السل ولا كان في أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان من المتقدمين في الصدر الأول فيقال الجهة عندما تثبتها لله تبارك وتعالى ما المعنى الذي تريده إن أراد أنه دلت قدرته كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية جارية معاوية ابن الحكم السلمي كما عند مسلم في الصحيح فقال لها أين الله وأشارت بأصفعها بالسبابة بالسباحة إلى السماء وقالت في السماء فإذا ما أريد بالجهة هذا المعنى فلا حرج هذا معنى صحيح فإذا قيل لمن أتى بلفظ الجهة ما تريد بلفظ الجهة لمن أتى بلفظ الفوقية ما تريد بالفوقية يقول أريد ما أثبته الله رب العالمين لنفسه وما أثبته له نبيه فقد أثبت الله رب العالمين لنفسه صفة العلوم صفة الاستواء على العرش فأنا أثبت لله رب العالمين صفة الاستواء وأثبت لله رب العالمين صفة العلوم وأثبت لله رب العالمين ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم ثم في حديث الجارية أين الله قال في السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة إذن لك أن تسأل أين الله وللمسؤول أن يقول في السماء فهذا إذا أريد بالجهة ما يدل عليه فهذا معنى صحيح وإذا أريد به التحيز وهذا أيضا مما نطق به المتأخرون وينبغي عندما ينطق به أحد أو يأتي به أحد ينبغي حينئذ لاستفصال والسؤال ونقول له ماذا أردت بهذا الشيخ الشارح رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة يجري على القول الذي يقره الكتاب والسم إن نفئكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل في موطن المحاججة وفي موطن المخاصمة وفي موطن سوق الأدلة لإفحام الخصول وبخاصة في أمثال هذه المضائق التي تورط فيها كثير من الأقوام لا ينفع أن نقول إن نفيكم يا من لا تثبتون الجهة لله تبارك وتعالى إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل لأنهم حينئذ يقولون إنما نريد بالجهة التي ننفع عن الله جل وعلا أن نثبت لله تبارك وتعالى مثلا تمثيلا جسدا فحينئذ هذا معنى ينفيه أهل السنة أي ولكن هم ينفون الجهة بمعنى أنهم ينفون علو الذات ينفون الاستواء ينفون العلو صفة العلو ينفون الفوقية لله تبارك وتعالى فهؤلاء يقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عن العالم فهذا وصف للعدم فيقول الشيخ الشارح رحمه الله إن أنا فيكم للجهة في السالمة نفي الربي عز وجل إذ أن على شيء لا يكون فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل إلا العدم ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا أصداق وصف للعدم من هذا الوصف الذي يقول به هذا الفريق ثانيا يقال لهم قولكم إثبات الجهة يستلزم التجسيم نحن نناقشكم في كلمة الجسم يقول الشيخ الشارح رحمه الله نقول لهم أنتم تقولون إن أثبتنا الجهة فإن ذلك الإثبات يستلزم التجسيم فيقول نناقشكم في كلمة الجسم ما هذا الجسم الذي تنفرون الناس عن إثبات صفات الله من أجل لاذا تريدون بالجسم أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض لا يمكن أن يقوم هذا الجسم إلا بارتماع أجزائه هذه فإن أردتم هذا فنحن لا نقر أيضا ونقول إن الله ليس بجسم بهذا المعنى ومن قال إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم فقوله مجرد دعوة ويكفينا أن نقول لا قبول أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها إن أردتم هذا فنحن نثبت ذلك ونقول إن لله تعالى ذاتا وهو قائم بنفس متصف بصفات الكمان وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان أن نثبت لله تبارك وتعالى ذات وهذه الذات قائمة بنفسها وهو سبحانه وتعالى متصف بالصفاته كما فهو سبحانه وتعالى مستوي على عرشه بذاته مستوي على عرشه بذاته بائن من خلقه وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في التدمرية كما مرض بائن من خلقه يعني لا هو بداخل في خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه وقال هذا أحسن تفسير لقول من قال من السلف باين من خلق بمعنى أنه تبارك وتعالى لا داخل العالم ولا العالم بداخل فيه تبارك وتعالى وإنما هو مستوى على عرشه بذاته وقد توقف بعض أهل العلم من السلف رحمة الله عليهم أجمعين في تقرير بذاته ومستوى على عرشه بذاته فقالوا هذا مما لم يجري في ألفاظ القرآن ولا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى صحيح لابد أن تثبت لله تبارك تعالى صفة القائمة بذاته تبارك وتعالى أن تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا تقوم بها الصفات لابد أن تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا وهذه الذاتية قائمة بنفسها كما هو معلوم من الموجود الموجود الذي هو وجوده لذاته من حيث هي والموجود الذي وجوده من غيره فهو ممكن أو حاد يعني يعتمد على غيره في أعطائه الوجود يكون معدوما ثم يصير إلى الوجود ثم بعد الوجود يصير إلى العدم هذا ممكن هذا وجوده ليس من ذاته وأما الذي وجوده لذاته من حيث هي فهو الرب جل وعلا ولذلك يقال إننا عندما نثبت لله تبارك وتعالى صفة الوجود مثلا يقول من يقول ممن يقولون بوحدة الوجود إن هذا الوجود كهذا الوجود وآخرون ممن ينفون الصفات عن الرب المعبود يقولون لو أثبتنا لله صفة الوجود فإننا حينئذ نكون قد مثلنا الله تبارك وتعالى بخلق لأننا أثبتنا له صفة هي ثابتة للخلق هذه موجودات ولله وجود إذن وجوده كوجود هذه المخلوقات يقال لم تميزه كما قال شيخ الإسلام أيضا في التدمرية عليه الرحمن يقول لابد من إثبات القدر المشترك والفارق المميز نقول نعم نثبت لله وجوده ولكن هذا الوجود لو لم يكن فيه من التميز إلا أنه وجود لذاته بمعنى أنه تبارك وتعالى لم يعطي الوجود أحد وإنما يعطي الوجود للموجودات وكل موجود بعده يوصف بصفة الوجود إنما أعطاه الله رب العالمين واجب الوجود أعطاه وجوده فيقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إن قلتم الذات هي الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها من الصفات نحن نثبت ذات ونقول إن الله تعالى ذاتا هو قائم بنفسه متصف بصفات الكمال وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان قول الفريق الأول أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم فهذا هو قول الفريق الثاني نقول نحن أهل, أهل السنة هو على عرشه استوى عز وجل هو على عرشه استوى نقول نحن أهل السنة وأنت تعلم أن النصب هنا. على الاختصاص نقول نحن أخص أهل السنة نقول نحن أهل السنة يعني لا أقول هذا إلا أهل السنة نقول نحن أهل السنة هو على عرشه استوى عز وجل أما أدلة العلوم التي يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء لأن الشيخ رحمة الله عليه قال سنبطل قولهم من وجهين الوجه الأول نبطل احتجاجهم بدفع حججهم وبيان بطلان محتجبه، به وثانيا نثبت نقيض قولهم بالأدلة القاطع فمر إرصال الاحتجاج ثم قال رحمه الله أدلة العلو التي تثبت نقيض قول هؤلاء وهؤلاء هؤلاء الأولى يشير بها إلى الفريق الأول وهو الفريق الذي يقول إن الله بذاته في كل مكان وهؤلاء الثانية يشير بها رحمة الله عليه إلى الفريق الثاني الذي يصف الله تبارك تعالى بالعدم يقول الأدلة التي تثبت ما قاله أهل السنة والجماعة أدلة كثيرة لا تحصد أفرادها وأما أنواعها فهي خمسة الكتاب فهذا نوع وأما الأفراد فالأذلة التي هي من الكتاب هذه لا تحص والسنة نوع وما دلت عليه الأحاديث التي تندرج تحت هذا النوع وهو السنة لا تخص والإجماع والعقل والفطرة فبالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة نثبت العلوة ونثبت نقيضة ما ذهب إليه هؤلاء وهؤلاء فأما الكتاب فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل منها التصريح بالعلو والفوقيه وصعود الأشياء إليه ونزول الأشياء من لدنه وما أشبه ذلك فهذا جميعه من الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل وأما السنة فكذلك تنوعت دلالاتها واتفقت السنة بأصنافها أن السنة كما تعلم أي ما يؤخذ منه الأحكام ثلاثة أقسام وهنالك قسم رابع قير أنه لا تؤخذ منه أحكام فالسنة هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره وأيضا ما تصف به من وصف خلقي أو خلقي هذا الخصف يمكن أن تقول إن ما تصف به من وصف خلقي يؤخذ منه حكم وأما ما تصف به من وصف خلقي يعني ما كان عليه من الخلقة الظاهرة فهذا ما لا تستطيع أن تأخذ منه حكم يعني كان النبي صلى الله عليه على آله وسلم مربوعا ربعة من الرجال أي بين باين لم يكن قصيرا مترددا ولا طويلا مشذبا إذا أنت لم تكن ربعة من الرجال فأنت لا تستطيع أن ترتب حكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أدعج العينين فأنت لا تستطيع إذا كنت مثلا أخضر العينين أو أصفر العينين حتى أن تصنع شيئا يؤخذ منها هنا حكم وأما ما يؤخذ منه الحكم فهذه الأقسام قول وفعل وإقرار ويمكن أن يؤخذ أيضا من الوصف الخلقي يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم أمر بالتأسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنوعت دلالات السنة واتفقت السنة بأصل فيها الثلاث على علو الله ذاته فقد ثبت علو الله ذاته في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله والقرآن إذا اعترض معتراض على قول الشيخ رحمه الله اتفقت السنة بأصل فيها الثلاث فيقول ولكن عند المحدثين أن السنة ليست هذه الأصناف وحدها وإنما عند المحدثين أيضا وكذلك ما وصف به من وصف خلقي أو خلقي فما تقول؟ تقول إنما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه الأحكام ولذلك تجد هذا القسم الرابع لا يقره الفقهاء ولا يأخذون به عندما يقررون معنى السنة فعند الفقهاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقر فهذا كما ترى أمر يدفع إذا ما أورد إشكالا على كلام الشريح رحمه الله وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستو على عرشه فوق خلق قال شيخ الإسلام ليس في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام الصحابة ولا كلام التابعين لهم بإحسان ما يدل مرصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء بل كل كلامهم متافق على أن الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى وسيأتي من كلام الهمذاني رحمه الله تعالى وكان من المحدثين وعبو جعفر على أن ذلك مما يثبته المرء ضرورة يعني مما جعله الله رب العالمين فطرة في الإنسان إثبات العلو للعلي الغفار أمر يثبته المرء بفطرته بالضرورة لا يستطيع أن ينفك عنه فهذا هو الإجماع الكتاب والسنة والإجماع والعقل العقل يثبت أيضا نقيض ما قاله الحلولية ونقيض ما قاله العدمية الذين ينكرون صفات الرب جل وعلا فيجعلون الرب تبارك وتعالى عدما موصوفا بصفات العدم أما العقل فإننا نقول كل يعلم أن العلو صفة كمال وإذا كان صفة كمال فإنه يجب أن يكون ثابتا لله لأن الله متاصف بصفات الكمال قلنا إنه بد من قيد هنا وهذا ما يسميه كثير من أهل العلم بقياس الأول، والأول ألا يسمى بقياس الأول، لكي نخرج من القياس في السنة، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة، والسنة لا قياس فيها، يعني بالسنة لاعتقاد، الاعتقاد ليس فيه قياس، إذا جاء النص في الكتاب والسنة إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم إذا ورد في كتاب الله تبارك وتعالى شيء مما يدل على صفة من صفات الله رب العالمين مما تعلق بالاعتقاد فإننا نقبل نأخذه نثبته نثبت المعنى ونفوض الكيفية لله رب العالمين ولا نقيس قياس في السن كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة له وهو يبين أصول الاعتقاد لا قياس في السنة. فإذا أثبتنا قياس الأولى كما مر من أنواع القياس بنفيها تماما عن أمور الاعتقاد وأثبت الشاف وقال لا مش في فيه للصلاة نقول بقياس الأول من قياس الأولى أن تقول إن كل كمال وثابت للمخلوق فالرب تبارك وتعالى أولى به. هذه القاعدة ليست على إطلاقه لماذا؟ لأن كثيرا من الصفات التي هي كمال للمخلوق تكون نقصا في حق الله تبارك وتعالى كيف إذا قلت إن هذا المخلوق ينام هذا كمال فيه لأنه إذا لم ينم كان هذا من النقص الذي يعتريه لأن الذي لا ينام من الأناسي من الناس لابد أن يكون معلولا وأما إذا كان صحيحا بالصفات متسقتم فيه فلا بد أن ينام وأن يأكل وأن يشر فإذا وصف المخلوق بأنه ينام وأنه يأكل وأنه يشرب فهذه صفة أو صفات كمال في المخلوق هل هذه الصفات وهي كمال للمخلوق تقول أنت أو يقول غيرك إننا ينبغي علينا أن نثبت كل صفة كمال قد ثبتت للمخلوق لله تبارك وتعالى هو أولى بها لا تأخذه سنة ولا نو وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم فلا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى فإذا كمال في صفاته تبارك وتعالى أنه لا يأكل ولا يأكل وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم فهذا كمال في المخلوق نقص في الخالق عندما تصفه به وكذلك ليس كل ما كان نقصا في المخلوق يتنزه عنه الخالق كما هو مفهوم ذلك الإطلاع لأنك تقول إن كل كمال فبت للمخلوق فالرب تبارك وتعالى أولى به. مفهوم هذا المنطوق هو أن كل نقص تنزه عنه المخلوق فإن الرب أولى أن يتنزه عن هذا خطأ أيضا عند أخذه على إطلاق صفات النقص التي تكون في الإنسان تكون صفات كمال أحيانا عند الرب جل وعلا كالتكبر والتعاظم الله عز وجل له الكبرياء واحد أما إذا تكبر المخلوق فهذه صفة نقص فيه فصفة نقص فيه صفة كمال لله صفة كمال فيه يأكل ويشرب وينام هذا يكون نقصا إذا وصفت به الله تبارك وتعالى فإذا قال الشيخ هنا كل يعلم أن العلو صفة كمال وإذا كان صفة كمال فإنه يجب أن يكون ثابتا لله لأن الله متصف بصفاته كمال نقول ليس على إطلاق هل هذا استدراك عليه؟ أبدا هذا تذكير لماذا؟ لأنه هو الذي ذاتر هذه القاعدة أقدم من كلام الشيخ الإسلام في التدمرية وغيرها وقرر ذلك فيما سبق من هذا الشر هذا تذكير بذلك ولذلك لم يذكرها هنا ولا يلزم المؤلف إذا مر منه شيء قد قصله أنه كل ما عرض له على سبيل الإجمال أن يعود إلى تفصيل حينئذ لن يصنف أحد شيئا على سبيل إسهاب ممل لا يفهم منه من ينظر فيه جيد ما يتعلق بالأسماء والصفات كما قال شيخ الإسلام مما ينبغي علينا أن نعيد ونزيد فيه وأن نكرره في المجالس وفي المجامع وعلى رؤوس المنابر وفي كل مكان نكون فيه لماذا لأن التذكير به إنما هو دعوة إلى توحيد خالقي جل وعلا وكلما دللنا على ذلك كان خير قال ولذلك نقول إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في المحاذي فالأسفل والمحاذي ممتنع لأن الأسفل نقص في معنى المحاذي نقص لمشابهة المخلوق ومماثلة إذا هو بحذائه فلم يبقى إلا العلو وهذا وجه آخر في الدليل العقلي وأما الفطرة فنقول ما من إنسان يقول يا رب إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو فقل يا رب تتوجه إلى الأسفل أم إلى الأعلى إذا أردت أن تدعوه فاجعل يديك إلى السفل أم إلى العلو لماذا؟ عندما تريد أن تدوى ربك في ضائقة ألمت بك أسأل الله أن يفرج كروبنا أجمعين أنت تتوجه حتى وأنت ساجة سبحان ربي الأعلى عندما تقول سبحان ربي الأعلى في السجود تتوجه إلى أي يتوجه قلبك إلى أي إلى جهة العلو أم إلى جهة الشف إلى جهة العلو ضرورة وفطر وهذا ما قاله أبو جعفر الهمذاني رحمه الله تعالى نص حكايات الهمذاني كما في سير الأعلام قال محمد بن طاهر حضر المحدث كان محدثا رحمه الله أبو جعفر الهمذاني مجلس واعظ أبو المعالي الجويني وكان الجويني يعظ على المنبر فحضر أبو جعفر الهمذاني المحدث مجلس الواعظ يعظ في ذلك المجلس أبو المعالي الجويني فقال أبو المعالي كان الله على عرش. تأمل في هذه العبارة، لأن فيها سمن يدس في العسل وقد يروج على كثيرين، بل ربما كررها الوعاظ على رؤوس المناب، وقالوها في المجامع، وهم لا يلتفتون إلى المعنى الكامن فيها من إنكار صفة الاستواء لربنا تبارك وتعالى على عرش. قال الجويني كان الله على عرش. كان الله ولا عرش وهو الآن على ما عليه كان فينكر صفة الاستواء هذا القول في إنكار لصفة استواء الله على عرش كان الله ولا عرش وهو الآن على ما عليه كان فقال أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها قال دعنا الآن من العرش لأنه يحتاج إلى دليل سمعي لأنه لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن هناك عرشا وأنه أعظم خلق الله رب العالمين من حيث الخلق العرش وأعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى وأنه جلت قدرته مستو عليه لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك ما علمناه فإذا أخبرنا به الله فقال له أبو جعفر الهمذاني وهذا مهم جدا عند التناظر لا تجنح إلى دليل يمارى فيه وإنما تبدأ بأقوى الحجج فتسوقها قصدا ثم بعد ذلك إن لم يسلم الخصم دعمت الحجج الرئيسة بما هنالك من الحجج الثانوي فقال له يا أستاذ ذعنا من ذكر العرش الآن لأن هذا إنما يثبت بماذا بالسمع وأرجعه إلى العقل الذي يتحاكم هو إليه يتحاكم أبو المعالي الجويني إلى العقل فقال دعنا من ذكر العرش الآن وأخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يصف فأخبرنا يا أستاذ كيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسه أو قال الهمذاني فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ نحن نجد هذه الضرورة قال عارف قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة تتطلب العلوم. لا يقول يا الله ويلتفت يمنة ولا يسره ولا إلى الشفح وإنما إلى آيين إلى العلوم. فقال هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا كيف ندفعها عننا؟ أخبرنا أنت تنكر العلم وتنكر استواء الله رب العالمين على عرش، فأخبرنا عن هذه ضرورة حتى ندفعه. فماذا قال؟ قال يا حبيبي وهذه ثابتة ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى وهو يحكي هذه الحكاية عن محمد بن طاهر في السير. فقال يا حبيبي وما زال خلق كثيرون كلما كلمه قال يا حبيبي لا أدري هذه فقال حبيبي ما ثم إلا الحيرة ولاطم على رأسه ونزل وبقي وقت عجيب وقال فيما بعد حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني فتطابقت الأدلة الخمسة وأما علو الصفاء فهذا محل إجماع من كل من يدين أو يتسمى بالإسلام يقول أحد ممن ينتمي إلى دين الإسلام العظيم أنه ليس لله تبارك وتعالى هذا أي علو الصفات وإنما يثبتون لله تبارك وتعالى جميعا على اختلافهم علو والصفات أما علو الذات فيماوون فيه تلك المماراة الآية العظيمة أعظم آيات في كتاب الله تبارك وتعالى وقد مر ونقول تذكير إن القرآن يتفاضل من حيث ما دل عليه سورا وآيات وأما من حيث من تكلم به فلا يتفاضل فالقرآن من حيث تكلم الله تبارك وتعالى به لا يتفاضل فكله من كلام ربنا قرآن كله كلام الله لا يتفاضل من هذا الجانب وأما من حيث ما جل عليه فإنه يتفاضل سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنها تدل وتقرر ثلث مقاصد القرآن وهو هذا المقصد الرئيس وهو الدلالة على توحيد الله تبارك وتعالى وتقرير الأسماء والصفة هذا ثلث مقاصد القرآن الثلث الثاني من مقاصد القرآن هو الأحكام بالأمر والنه والثلث الثالث من ثلاثة الأخلات في مقاصد القرآن فهو ما حكى الله رب العالمين في القرآن عن الأمم الغابرة وعن الأقوام الذين خلو من قبل وما كان من تكذيرهم لأممهم وما أعده الله رب العالمين للطائعين منهم وللعاصين المكذبين منهم فدلت سورة الإخلاص على هذا المقصد وهو ثلث مقاصد القرآن العظيم فتتفاضل ولا تكون من حيث ما دلت عليه. وهي تدل على توحيد الله تبارك وتعالى والدلالة على الأسماء والصفات لا يمكن أن تكون من حيث ما دلت عليه من المعنى مساوية لسورة المسى فيما دلت عليه من تكذيب أبي لهب وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وما أعده الله رب العالمين لهما من العذاب المقيم فمن حيث ما دلت عليه الآيات والسور تتفاضل وأما من حيث تكلم الله رب العالمين بالقرآن، فالقرآن جميعه كلام الله لا يتفاد. فدلت هذه الآية هي أعظم آيات من كتاب الله رب العالمين، لما دلت عليه من تلك المقاصد العظيم. دلت على صفات هذه الصفات 26 وعشرون صفة من صفات الله رب العالمين. خمس فضمنتها الأسماء الحسنى المذكورة في الآية. فذكر الله رب العالمين في هذه الآية خمسة أسماء من أسمائه الحزن كل اسم يدل على صفة ثم ما يكمل ذلك ستا وعشرين صفة مرة ذكره خمس وعشرين صفة وأما الصفة السادسة والعشرون مر ذكر خمسة وعشرين صفة خمسة وعشرين صفة السادسة والعشرون إثبات العظمة لله عز وجل لقوله العظيم وقلنا أنها صفة مشبهة باسم الفاعل اسم الفاعل يزول تقول محمد شارب فاعل يشرب الآن ثم يزول عنه هذا الوصف وأما إذا قلت فلان عظيم هذه صفة مشبهة باسم الفعل تدل على اتصاف الذات بتلك الصفة على سبيل عدم الانفكاة العظيم فعيل صفة مشبهة باسم الفعل إثبات العظمة لله تبارك وتعالى لقوله تعالى العظيم ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ساق سورة الإخلاص للدلالة على ما قرره من إثبات الصفات لله رب العالمين إثباتا ونفيا وهي طريقة أهل السنة والجماعة يأخذون بذلك وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة يأخذون بالنفي والإثبات قال بعد أن ساق سورة الإخلاص ثم ذكر أعظم آية في كتاب الله تبارك تعالى قال شك الإسلام رحمه الله ولهذا كان من قرأ هذه الآية يعني آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حاتب ولا يطربه شيطان حتى يصبح هذا طرف من حديث رواه البخاري في الصحيح معلقا عن أبي هريرة رضي الله عنه بصيغة الجزم فقال قال أبو هريرة فهذا معلق والمعلق من الحديث ما حذف منه من بدء إسناده راو أو أكثر فحذف الاسناد كله إلى أبيه هريرة وقال البخاري رحمه الله جازما قال أبو هريره رضي الله عنه ثم ساق قصة استحفاض النبي صلى الله عليه وسلم إياه على الصدقة صدقة الفطر في المسرد وساق ما كان من أخذ الشيطان من تلك الصدقات صدقة الفطر التي استحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريره عليه ليلةً وليلةً وليلةً لأرفع لا عنك إلى رسول الله فشكى حاجة وعيانا فترك ثم جاء الثانية فقال لأرفع لا عنك إلى رسول الله فشكى حاجة وعيانا فترك ثم في الثالثة قال لا بد من رفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وعلّمك كلمات يعني ينفعك الله بهن وتطلقني وكان الصحابة أحرس الناس على الخير فقال نعم فعلمه هذا قال الشيطان له إنه إذا قرأ آيات الكرسي إذا أصبح وإذا أمس وإذا أخذ مضجعه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما انفتل من, من صلاة الصبح قال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة وهي أقرب ليلة مرت يقول يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فأطلق يقول كذبك وسيعود في الليلة الثالثة قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة قال رسول الله قال أعلمك كلمات وتطلقني ثم ساق ما قال له الشيطان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقته وهو كذوب تعلم من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة قال لا يا رسول الله قال ذلك شيطان يقول بعض الناس نحن تعلمنا هذا من الشيطان لا لا نتعلم من الشيطان شيء لا نتعلم من الشيطان شيء من أين إذن من النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يكون مما لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه قولا واحدا ما لم يعتمده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب صارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذناها أخذناها ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ الذين يبطل احتجاج من يحتج فيقول نأخذ من الشيطان إذا جاء الشيطان بالحق نأخذ من ومن أدرك أنه الحق لابد أن تعود إلى الكتاب والسنة لعرض ما قاله الشيطان سواء كان من الإنس أم من الجن عليه وحينئذ يكون المصير إلى ماذا من الكتاب والسنة لا إلى ما قاله الشيطان فكثير من الناس الطيبين يقولون إننا نأخذ حتى من الشيطان من أين يقولون من حديث أبي هرائب لم نأخذ من الشيطان شيء ولا نأخذ من الشيطان شيء ولا يدلنا الشيطان على خير وهو لنا عدو كما قرر الله رب العالمين فمن أين أخذنا هذا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أبو هريرة لا يعلم أنه شيطان أصلا ولذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من تكلم منذ ثلاث يا أبو هريرة قال لا قال ذاك شيطان ذاك شيطان فلم يكن يعلم أنه شيطان لأنه أتى في صورة إنسي وحثى من تمري الصدقة حثوات فأخذه وفي كل مرة يقول أرفعك إلى رسول الله اشكو حاجة وعيانة وهل يشك أحد في أنه انسى وهو يقول له ولكن المرأة والأولاد وشك حاجة وعيانه ليس عندنا ما نطعمه وغير ذلك فرق له قلب أبي هريرة فأطلق هل كان يرق له ويعلم أنه شيطان ويقول له كذبك وسعود وفي ثالث ليلة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة قال لا يا رسول الله قال ذلك شيطان فأخذنا من النبي هذا معلق بصيغة الجزم عند في الصحيح هل غلقت تعليقه يعني هل روية منصولة نعم وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق وثابت صحيح حديث أبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فقرأ آيات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فأقبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنه صدقك وهو كذوب هذا من روايات أبي هريرة كما ترى عند البخاري بصيغة الجزم معلقا المعلق كما هو معلوم من قسم الضعيف، وقال العلماء إنما رواه البخاري في الصحيح بصيغة الجزم تعليقا، فهذا مقطوع بصحته، مقطوع بصحته. والعلل التي دعت البخاري رحمه الله لعدم ذكر الاسناد ذكرها العلماء في بيان قواعد الاصطلاح عندهم في النظر. في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسمى ومصطلح الحديث وأما ما رواه البخاري في الصحيح معلقا بغير صيغة الجزم يعني بصيغة التمريض فهذا من الصحيح ومنه ما دون الصحيح كل ما في البخاري موصولا أداء فهو صحيح وكل ما في البخاري معلقا مجزوما بنسبته فهذا صحيح إن شاء الله وأما ما رواه البخاري معلقا في الصحيح بصيغة التمريض كان يقول ذكر رويا قيل صيغة التمريض فهذا ينظر فيه فمنه صحيح وما دون ذلك هذا الحديث وصله أي غلق تعليقه النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم، وهو حديث موصول صحيح ورد من طرق يبقى معنا ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ما الشيطان الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد أي الشيطان بطبعه عن طباء البشر وبعيد بفسقه عن كل خير فمن البعد اشتق اسمه الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد بعيد بطبعه عن طباع البشر وبفسقه عن كل خصال الخير وقيل مشتق من شاطة لأنه مخلوق مننا ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح وعليه يدل كلام العرب الأول أصح أنه مشتق من شطنا. أنه مشتق من شطن أي بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر بعيد بفسقه عن كل خير والذين قالوا من شاط هؤلاء خالفوا العربية في أصوله قال سيب العرب تقول تشيطنا فلان إذا فعل, فعل فعل الشياطين ولو كان من شاطا لقالوا تشيطا وإنما من شاطن فتقول العرب تشيطنا فلان تشيطن فلان لو كان من شاطن لقالوا تشيط فلان ولم تسمع وإنما سمع عن العرب كما قال سيبويه وحسبك به في هذا المجال كما قال سيبويه هذه من شاطن لأن العرب تقول تشيطن فلان يعني إذا فعل فعل الشياطين ولو كان من شافة لقالوا تشياطة والشيطان مشتق من البعد على الصحيح وعليه فإن العرب تسمي من تمرد من جني وإنسى وحيوان شيطانا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكلب الأسود شيطان وقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما حمل على برذان فأخذ يحمل جبهه دابتي إنما حملتموني على شيطان وقال الله تبارك وتعالى شياطين الإنس والدن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة فمن البشر شياطين ومن الكلاب شياطين ومن الدواب شياطين وكل ما كان متمردا من جني وإنسي وحيوان فهو شيطان